بشت هيك خدعت عاله عندك نعمة دي عندك كان جيت خود دي بوان هجمات ده بيروان بيت الفن نعمة ده شكرا خديبك وظللنا عليكم الغمام غمام عورة يعني معور بواكر سبر وقت الكي هي. وقت التحيري وقت بارزابون شل ده حطاف زهرة نب الأجنامتك وجلك ومسن تكروا الصحراء يحطوا باليدوا بجلب بسر برد وأنزلنا عليكم المن والسلوى هرخصنا من سلوى وإنا نختار واختي عقاري من هرد وخذت علبة من أوجك تشك كفت سردورا وكهنجبينيا يا يا خوشا، يخوشا كيشش هنجفيني يخوشترا وسلوى طيركا بجنس مانا يوكي قوتر يخوذ تعالى شو قوتوان قوتوان كلوا من طيبات ما رزقنا، بخون شفي في رسل حلال أو ما ديوا وما ظلمونا وان ظلم المناكر واختوان بأمر يومك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بس وان ظلم النفس الخوكر وقتی ون نفس تسليمي عذاب كريي.